بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أقل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا فيما نزد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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسقنتم فششد الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء فَاَمِنْهُمْ وَلَا كُلُّ يَبْلُغُ وَالَّذِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتَ عَرْفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ينصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يتشروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمسالها ذلك بأن الله موت الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يضخن آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كبروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الألعام والنار مسوى وكأي من قرية هي أجدت قوة من قرية كالتي أخرجتك أهتناهم فلا نعطر لهم أفما كان على بينة من ربه كمن ذيل له سوء عمله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهارهم من ماء غير آسنه وأنهارهم من لبن وأنهار لم يتغير طعمه وأنهارهم من خمر لذة للشاربين وأنهارا من عسل مصصفا ولهم فيها من كل السمراس ومغفرة من ربهم كمن وقالب في النار وسوسوا ماء حميما فقط ومنهم من يستمع إليك حسا إِذَا قرجوا من عندك قالوا للذين أُوتُوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم والسبعوا والذين اهتدوا وزادهم هدى وآتاهم فطواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بروسة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرهم أنه لا إله اللهم لذنبك ذنباك والمؤمنات والله يعلم وذنباك وذنباك ويقول الذين وذنباك لولا وذنباك وذنباك فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رَأَيْتَ الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر النوشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانهم فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اضلالهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسهماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهدوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم ولن يتركم أعمالة إنما الحياة وَإِن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم ها فيوفيكم فبقلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن وَمَا يَبْقَى فَإِنَّمَا يَبْقَى لَهُ النَّفْسُ وَاللَّهُ الْعَلِيُّ وَأَن تُمُرُّ وَإِنْ تَسْوَبْ لَوْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تُمْمَلَى